'REHAMII AINSI EN QAFA Kذلك y��حի إليك min.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 فيض عليهم الله حفيظ عليهم وما انت عليهم بوكيل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 شرع لكم من الدين ما وصّاه به نوح ما وصّاه به نوح والذي أوحينا إليك وما وصّينا به إبراهيم وموسى وعيسى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 وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سبقت من ربك إلى أجل مسمّا لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منهم ريب فلذلك فادعوا واستقموا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 والذين يحادون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه حجتهم داحضه عند ربهم عليهم غضب وعليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريبه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 ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصير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 تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا وَهُوَ وَاقِعٌ بِهِمْ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ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 فإن يشأ الله يختم على قلبك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 وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما طنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من وهو على جمعهم إذا يشاء قدير وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم فبما كسبت أيديكم ويغفو عن كثير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 يَشَاءُ يُسْكِنَ الرِّيحَ فَيَطْمَحَ النَّرَاوَاكِدُ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ أَوْ يُوبِقُهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن علمٍ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى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 والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شوراً وأمرهم شوراً بينهم ومن ما رزقناهم ينفقون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 وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأוُ الْعَذَابَ يَقُولُونَ يَقُولُونَ هَل إلَى مَرَدٍ مِنْ سَبِيلٍ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاسِعِينَ مِنَ الْذُّلِّ يَظْهُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الا ان الظالمين في عذاب مقيم وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله ومي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 وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ كَفُورٌ لِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ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 وُحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا تتدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم